و اذ قال ابراهيم يعني و اختي ابراهيم يقوتي رب جعل هذا بلدا امنا اي رب تذي باجري ما سمى كهي كي باجرك امن يتهاناه يرحت شمروغر صالح كوسيطر الربيع كا باجرك امن يتهاناشندي كعقوبات عام ابسردوب وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فاقشك ابرسك خلق مكهبك بس كسا اش خلق مكهبك من آمن من بالله واليوم الآخر او شوان ايمان ابخذي وروجه دمهي ايمان على تعالى دعاوه قبيلتي هر نوعك فيك يهبت هبت إلا تتمكه وصمشا السيكت مكه قال الله تعالى قال إبراهيم ومن كفر يعني هرکس اكي كفريش بكت اش خلق مكهه إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال يا ربي رسكوی بده او ايمانتی ومجارده قال يا ربي اج من عندك امام راكا الله تعالى قال ای الظالم اس امامتی نادمه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بس بحسه مرود بتباشك بحسه مرود خراب مك بيجاخد تعالى بورس طيقوت أز درس قي خراب جدا يكفر جدا، شو كأز درس قي مرود بباش وخراب دا، نبىش أز راسقه باش أبتنده بيجا هر كسا كي كفربك وقت أز راسقه ويدا نقدر غير تنبو نخر فأمة قليلا أزوي كيف أخن كما كي برسقه في قديم الدنيا دا حتى أجلوه ثم أضطره إلى عذاب النار لذلك يجب أن يدفعك ومجبورك في هندي وكذلك عذابه أو كريده ومن مرورة الخراب ومن كافر يجب أن يكون السرسل وشاضب وبئس المصير ونخش جهة أو جهة مرورة جتي وكذلك جهنم بتري.